بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغفر الذنب وقابل التوب الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول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 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا فَاْعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلِ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي رُوحَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِوْ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير